يا الله يا اللي خلقت ترابته وانزرا ابغى ردوب لي ما درت لك ثاني يا يس تبساني ما فادني كون ما قدام تبساني دلنا عن جار كثير الهم في ذورا ونجيتب رقاد فعينا ما ما يا راكب فوق ست كل مدعوره عجلات الإقراع تقرب دار خلاني عجلات الإقراع تقرب دار خلاني الله erdan be lama darh talak fani ya yes wa قد انت بهسانه سلام على رابعنا فراسته النار وهال بقن وما شغلاه الظهران ثم قال همز من ابت العيش بخطاره ترعى ترعات هجنا كل ما سمعنا ترعى ترعات كل ما سمعنا الله خلقت التربه وتنزر اب خير gayas wa maskani ha wain anajara mafadnikuna ma qad dam tabhasani mafadnikuna ma qad dam الله يديمه على الدنيا ببرهاني ترعى بهباتها في ضل الله يديمه على الدنيا ببرهاني الحكم ثبت اشداده واعتلى كورا سفي الجزيرة حماها طرحراني سفي الجزيرة حماها طرحراني يا الله bersan ma faden iconmaga dante berse ma fa iconmaga dante berse